فَقَدكَ الزَّبُوا بِالحَفثِِ لَم م جَ أَهُمْ فَسَوُ فَيَأتيِيهِم أَم بَ أمَا كَوا بِه يَ السَّهزئُون أَلَم يَعَوكَم أَهلَنَامِم من قَدَلِهِم من مَكَّنَّا هُمْ الأرض الْأَرْضِ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا وَجَعََّأَنهَا وَتَجرِْي مِ تَحْهِم فَأَهلَتْناَاهُ بِذُنُوبِهِم وَأَشَلنَا وَأَن شَأنَا مِم بَعدِهِمْ قَرنًا آخَرين وَلَونَ الزَّللنَا عَلَيكَ كِتابَابًا فِي ضِر سَلَمَسُوهُ بِايديهِم لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ مَلَكٌ ولو انزل ما ملك الا قضى الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبثنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ بغتل من فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَمَحَّلُوا كَيْفَ كان عاقبة قُل لِّمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ٱللَّهُ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَكُمْ إِلَّا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟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 وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَفِيظُ الْغَبِيرِ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَدْبَرَ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ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 مالك تغر على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وَرَأَىٰ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدَّعُونَ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلَ مَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ آذانهم وقضى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا لَا أَسَاقُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَّلَ لَهُم مَّا كَانُوا يخفون من قبل وَلَوْ رَدُّو لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ قِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ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 فَتَتَمَ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْثَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا ساء ما وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحجنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت غسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا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 مَا تَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُبْكَمٌ فِي الظُّلُمَاتِ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 أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى فمِن م يُ قَدَلِكَ فَقَغنَاهُ بِالبََّ فَأَقَذناهُ بِالْبَت وَقَر إِلَ عََّهُم ييتَقَررَّم هنا تضرعوا ولكن قسَت قلوبهم ولكن قسَت قلوبهم وزين لهم الشيطان مَا كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُدْرِسُونَ فَقُطِعَ لَابِئُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا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 وَمَا نُرسينُ الْ المُرسَلينَ إِلا مُ بَشّرينَ وَمُن الذِرين فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا قَوْفٌ عَلَيهِم وَلهُم يَحزَنُوا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 أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبطير أفلا تتفكرون وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ لَّيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ولا تقر لد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم يا شيء وما من مِن شَيْءٍ فَتَقْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا لَيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عليهم بَيِّنًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَن عَمِلَ قوم سوء ان بجاهله ثم تاب من بعده واصلح ثم تاب من بعده واصلح غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تبعون من دون الله قل لا أتبع أهوات Then I was at وَمَا valley of why I am from all the people. Then I ask, I ask for afraid of God, and I يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ قَيِّغُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ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 فَبَعُونَهُ تَضَرْعًا وَخُسْيَةً لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ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 انظُر كيف نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَبَأٌ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ الْكُلَّ عَدْلٌ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُدْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَذْكُرُونَ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَلَنُدْعَ عَلَىٰ عَذَابٍ وَنُرِدْ عَلَى اعقادِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله كَذِ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ كَذِ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ, أصحاب له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لرب العالمين وأم أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي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 إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَغْنُونَ مِنَ الْمُقْنِنِ فَلَمَّا دَنَا عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا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 الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها إِنَّ اللَّهَ مَعَ آلِ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ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 وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَيُوسُفَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَالْقَارُونِ وَكُلًّا فَضْلٌ مَّا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ وذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاهْدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكثر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين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 تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خرضهم فهذاَا كِتابابُ أَزَلمَهُ م باَكُمْ مُصدِّقُ الذي بَنَ يَدَي مُصوَِّقُ الذي بَنَ يَدَيْ وَلتُذِرَقَُّقُغاَاوَمَن حَوْلَهَا وََّذينَ يُؤمِونَ بِالآخِاتِ يُؤمنِنونَ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ ولم قَالَ فَأَ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 وَتَرَكْتُم مَّا قَوْلَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَامَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَّا قُلْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ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 وَذَكَرْنَا فِي الْكِتَابِ قَوْمَ يَعْقُوبَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَضِيلَةً وَذَكَرْنَا فِيهِمْ إِسْحَاقَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُذَكِّرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ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 وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۙ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وقرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عنه ما يثقون بدير السماوات والارض ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وقلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ قَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللقيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما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 ماَا يُ الشَّيغُكُمْ أََّهَا إذَا جَاءَتْ لَا يؤمِنُ وَنُ قَلِّبُ أَثْ إِذَتَهُم وَأَدَ قَوَهُم كَنَالَم يُؤمنِنُ بِهِ أَوَّْلَ نَروَاتِهُ وَنَذَعُون وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم, يوحي بعضهم إلى بعض زخر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا تذَهُم وَماَا يَ السَّعُون وَلِتَفْْوَِ لَهِ أَفقِذَة الذيينَ لا يِّنونَ بِالآخِاتِ وَلَر قَو وَلَ قَتَرِفُ مَاهُم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 وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْلُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَقْعَدْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارب منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون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 حتى نقتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجربوا صغار عند الله وعذاب شديد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 ما ما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الردس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون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 يقصون عليكم آياتي ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا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 وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ يُذِرُّ رَحْمَتَهُ إِن يَشَأْ يُذْهِبكُم وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَّن يَشَاءُ فيَتَقِْْفْ مِْ بَعْلِِكُمْ مَا يَشَاءُكَمَا أَ شَأكُمْ مِذُررَّ فِ قَوْمٍ آقَرين إَِّ م تُ دُونَ لَآتِ وَمَا تُم بِمُكِزين وَلْيَا قَوْمِي عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ مَا ذَا رَأَى مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَمْعَانِ نَصِيبًا فَقَالُوا فَقَالَ هَذَا لِلَّهِ بِذَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَطِلُّ إِلَى الله وَمَا كانََ للَِّهِ فَهُو يَفِْنُ إَِا شوعكَائِِمْ س أَمَا يَحُمُون وَكَذَلِكَ زََّّنَ للكثٍِ مِنَ المُشِْكينَ قَدْ لأَولادِهِمْ شُرَكَان أُم لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يُطَامَهَا مَنْ نَّشَاءُ بِزَعَمِيهِمْ لَا يَقْرَامُهَا إِللا مَن نَّشَاءُ بِزَمِيهِم وَأَن ععَامُ حُلمَدْ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 إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ قَتَلَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ فَظَنُّوا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا وَحَرَّمُوا مَا وَذَّقَهُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وَهُوَ الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنقل والزرع مختلفا أكله والنقل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 انه لا يحب المسرفين ومن الانعام حمولة وفرشا قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ثمانية أزواك من الضأن اثنين ومن المعج اثنين قل آذ ذكريم حرم أم الأنسيين أم عليه أرحام الأنسيين نُبئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قل الآن ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام أَمْ أم كنتم شهباء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما قوحي إلي محرما على قائد يطعمه إلا, إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير, خنزير فإنه ربس أو فسقا أهل لغير الله به فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ وَالنَّاكِلَ الَّذِي يُغْفَرُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّنَّا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُمُورُهُمَا أو, أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اختلقَ بِعَظُمْ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّ ما لصادقون فان كذبوا ففقر ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد بؤسه عن القوم المجرمين سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَّ وَلَا مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَمَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُفُونَ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 ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون قُلْتَعَلَ أَكْلُ مَا حَر مَا غَّكُم عَلَيكُم أََّ تُشْركُ بِ شيءَيأَ وَبِالوَادِ بَيْن يَحسَانَا وَلَا تَقتُلُ أَو لذَبُم مِن إملَاق نَحْنُ نَذُقُكُم وَإياهُم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بقى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعفلون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 وَتَد غلَ لكُ شيءَ وَهُ دَو وَورحم وَهُو دَ وَحمَتَعَلَهُم بِلِقَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا نَعْبُدُ إِلَٰهًا مِّن دُونِهِ وَلَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا ۖ قَدْ لِينَا وَإِن كُنَّا وَإِن كُنَّا عَن ذِكْرَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا اهْتَدَانَ هُمْ هُدًى بَيِّنَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَوْلَىٰ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَفَىٰ عَنْهَا سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم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 قل انتظروا إنا منتظرون إنما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لفت منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله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 اهدني هذان ربي الى صراط مستقيم دين ام قياما مله ابرا حميف وما كان من المشركين قل ان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 119. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ قَنَائِبَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ نََّكَ سرِي لا يقاب وَإِل النَّهُ ل